الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة الخسوف يرحمكم الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 الضالين آمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وَيَمَلِّيُنَذِّرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إله لقد قلنا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 الرب أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمارفهم إلا مراء أو ظاهر ولا تستفتي فيهم ولا تستفتي فيهم منهم أحد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 واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا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 ترني أنا أقل منكما لو ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها.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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَاءِ كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيْمًا تَذْرُوهُ الْرِّيَاحُ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 وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولنادو شركائ ي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحضوا به الحقّ واتخذوا آيات وما أنذره زواء ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدها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 واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين او أمضي حقب فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداء انا لقد لقينا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 فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمة قال له موسى هل تبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا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 حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جاءت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع مع صبرا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 وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذالقرنين ذا ان ياقوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل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 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أسوار من ذهب ولؤاء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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ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 ولَئِنْ زَالَتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أِيمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُ لَيَكُونُ نَاهِدًا مِنْ إِحْدَى الْأُمَمْ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 فكل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عند دعاء مغافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أو كانوا بعبادتهم كافرين وإذا تلا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين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 وما أدري ما يفعل بي ولا بكم من أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به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 قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا توضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هؤلاء الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملو ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه أُفِلَّكُمَا أَتَعِدَا نِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهُ وَإِلَكَ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم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 وَمَن لا يَجِدْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ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 فَهَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحمد لله رب العالمين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 وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ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 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرون أفرأيتم الماء الذي تشربون